يزدو يل من يصلون على النبي عليه لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإيمان المتقين ورسول رب العالمين وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي لِكَمِبِنكَ السِّرَاجُ وَمِيرَ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ لَكَ الْعِلْمُ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَافْعَلْ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع كنورك ولك الحمد حمدا لا متها له دون علمك ولك الحمد حمدا ولك الحمد حمدا جزاء مقامه إلا رطاك ولك الحمد حمدا عمد له دون مشيتك استغفر الله الذين إله إلا هو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 وعدد نعمائه وعدد عدنه وفضله واضعاف اضعاف في ذلك لمن والدينا ولمشايخنا ومن لي فمن يهد بنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالخير ومن انشا هذا الاستغفار لوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا ذا الفضل والإحسان والعفل واللطف نن علينا بالغفران يا حنان يا منان يا رحمن يا الله لا إله إلا الله عدد الليالي والزهور لا إله إلا الله عدد ألواج البحور لا إله إلا الله ودد القدر والمطر لا إله إلا الله ودد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد نبع العيون لا إله إلا الله خير مما تجمعون لا إله إلا الله يمنا هذا إلا يمن الفخ في الصور لا إله إلا الله عجني عالملوئي والج من الأرض والسماوات واللوح والقلم والعرش والكرسي والجنان والنيروان والعشر والمية زاني والأعراف وعدا ما فيهن وعدا ما كان ويكون وعدا ما عُدّا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 اللهم إنا جعلنا توعيدنا عندك وهي لنا فلا تضيع على فإنا راجعون إلى جنابك يا حفيظ الذكر بالذكر احفظ ذكرنا لك عندك فإنك قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يا الله يا الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والأولياء والمرسلين، والملائكة المقربين، والأحبين المحبين، والمحبون من أهل السماوات والأرضين والأمة أجمعين. اللهم مسني على محمد وعلى آل محمد. Kema cəlliyet ala İbrahim ve ala al İbrahim, inna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 كما صليت على إبراهيم وبارك على محمدٍ وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المزلي من عليه قل هو الله أحد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أخبر أن بدأ الخلق كان في يوم الأحد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما وحد الله أحده اللهم صل على سيدنا محمد عرش استوائي تجنياتك وكنه نبيتي تنزلاتك النور الأزهري والسر الأبهري والفرد الجامع والمتر الواسع صلاة أشاهد بها عجائب الملكوتي وأستجري بها عرائس الجبروتي فاستنضر بها غيوث الرحلوت وأرتاغ بها علاقة ناسوت البهموت يا ناهوت كل ناسوت يا الله فبفيض فتحك السبوح الواسع فبمثل كشفك القدوس الجامعي أظهر علي مظاهر الجلالة عظمها ورقي بها المقام شهودك الأسماء يا الله يوهين واهين يا هو أطلق بحقائق هميتك هميت وأطلق من قلوب أليتي ليكون بك لك وأبن بك عليك من عيث تعطيق يا أحد أنت هو الأحد منفرد من أحدية بل أحد قائم بالواعية يا أحد سلطان أحديتك مهكى الأمر كل أحد وأنت هو الأحد المطلق والأحد الفرق محقق يا أحد لا انقساما لأعديتك ولا شفع ولا مقابم لواعديتك ولا جمع يا أحد أظهرت فلا كل أحد مقاي عديتك وجمعت متفرقات الأحادي استيلا واحديتك يا أحد أطعني على صراري الأحدية في آفاق واحدية بما أحمد أحمد الهيئات أحمد الهيئات والقيام على أقدام الثبات في موج ساعات إطلاقات عزيات ووجدك طالا دا فأشهدك متجندا من أطوار يتحل ني يخي عي ان وار الاخلاق احمدني مبتهجا بشروج القربات محمديه لا اراك تداعي التقوس تحقيق قفتماه ولا ما يرى فثبت بك معك وتمسكا بورا وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأقوم بك باكبر نيتك فأقوم بأكمليتك على أحكام ربوبيتك وما على حقوق ألوهيتك مشمولاً بشمول الخطاب بل كلامه عن سطحات القرب بخمار لك في خمار المنادمه فانضق بك لكفي سلوحي سره وخامرتي محففا بما عما زويت في غفاقي فتعالى الله ملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده وقل رب زدني علما وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل فضائل صلواتك ابدا واما بركاتك سرمديا واسكات تحياتك فضلا وعددا واسنا سلامك أبدا مجددا على اشرف خلائق الانسانيه ومجمع الحقائق الايمانيه وطور التجليات الإحسانية وشمس الشريعة المحمدية وطراز العلة العرفانية وناصر الممة الإسلامية نبي الرحمة الذاتية وعين الإناية الربانية وكنز إداية الإلهية ومهباط الأسرار الرحمانية وعروس الحظرة القدسية وأمين المملكة البشرية وإمام الرسل والملائكة واسضة إقد النبينا ومقدم جيوش المرسلين قائد ركب الأنبياء والمكرمين وأفطل الخلق أجمعين حامل ما العز الأعلى ومالكه أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأولي وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم مظهر سر أسرار الجود الجزئي والكلي وإنسان عين رجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق في علامات العبودية المتخلق في أخلاق المقامات الصفاية الخليل العظيم والعبير الأكرم نبيك العظيم ورسولك الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم. سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن الحاشم اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم تسليما إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الطيب الطاهر رحمة العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما Allah salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve rasulike nebiyin ümmiyin ve ala alihi ve sahbihi ve selmin bi kadri ala ve tibdatike ya man ismuhu Allah'u vela yuqalu gayrullahi as'anuke bihutbi esmaike Allah Allah Allah en salli Muhammedin sirri من وجود كل سر أنت حاجتي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد النور الصاد طيع ذاتي من أعتي يا مددي خذي بيدي وعليك معتدي بآلف آلف كاف يا عين صاد حاميم عينسي مقارب أدوهن, أدوهن أدوهن أدوهن وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهن إنك عميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى آه بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم ورحم محمد وآل محمد كما رحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي السلام عليكم برحمه الله. و... اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وزوجه مدرئته وأهل بيته وأصحابه أنصاره وأنصاره, وأنصاره وأشاعه ومحبه ممته وعلينا معهم جمعيد يا رحمة رحمه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وخليلك وحبيبك صلاة أرقابها مراقيا الإخلاص فأنال بها غاية الإختصاص وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حاض به عيوك وأحصاه كتابك ولما ذكرك ذاقيون وغفل عن ذكرك غافلون. الله مسل مسل مبارك على سيدنا ومبلغنا محمد شجرة أصل نورانية ونوعة قدرة الرحمانية وعفطا خلقة إنسانية وأشرف الصورة جسمانية. ومعدن الأسرار الرب هامية وخزائل ملوم صاحب القوة العصمية والبحجة السنية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه من سلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت ما أمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأماري ومركزي مداري الجلالي وقطبي فلك الجمال اللهم بسره إليك اللهم بسره لديك وسيره إليك آمن خوفه واق عثرتي وأبه بحزني وحرسي وكله وخذني إليك مني وارزقني فلا عني ولا تجعلني مفتوناً بنفسي محجوباً بجسمي واكشفني عن كل سر مكتوم وعلانه وسعبه وسلم يا حي يا قيوم اللهم صل على الذات المطنصم والغيب المطنطم لا هوت الجمال لا سوت المثال طلعة تأثوا بالإنسان الأزل في نشر من لم يزل في قابنا صوت صال أقرب اللهم صل به منه فيه عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أولق والخاتم بما سابق ناصر الحق بالحق والهالي إلى المستقيم وعلى آله عقرب ذكره ومقداره الرجال اللهم صل على سيدنا محمد ما اتم من محب ابراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد السابق خلق نوره ورحمت للعالمين ظهوره عدد من مضام خلقك ومن بقية ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستارق العدة ما تعيد بالحد ما تحيط صلاة لا غاية لها ولا منتها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسه ممتدالي اللهم صل على محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين جد العسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين المقصودين والمطلوب مقابق وسين متجميين بتجميين الذي قال له الواحد الأحد يا نور نوري ويا سر سري ويا خزان معرفتي أفتهت ملكي عليك يا محمد من لدن العرش لا تحت الأراضين كلهم يطلبون ارطائي وأنا طلب ارطاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد قال له الواعد الأحد يا نور نوري ويا سر سري ويا خزائن معرفتي أفتيت ملكي عليك يا محمد إلا دون الأرش تحت الأرضين كلهم يطلبون رضاي وأنا أطلب رضاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد قال له الواحد الأحد يا نور نوري ويا سر سري ويا خزائن معرفتي يفتي تملك عليك يا محمد من لدن العرش لا تحت نرطين كلهم يطلبون رضائك. فأنا أضل اطلبك صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال محمد اللهم صل على جامع العلوم نافع ومفيدها ومن في ذهاب وخطيبها رحمك كل حضره فإرتياح كل بحشة ونظرتي مفتاح الغيب, الغيب الأزامي، وختام السر الكلي، وختام السر الكلي غزاين الصفات قتسيتي، وجنيس الحجرة عنديتي نهاية الحقيقة. فهناية الطريقة سعي بالتكوين في سابق التعليم تاجي مفرق الوجود وباسدة ذر الأقود محمد الجلال وأحمد الخلال رسول الرحمة نعمتي النعمة صلِّ ما يا ربنا صلاة اتصاله بمرات بكماله وسلم عليه سلام علايتك بمدد كرامتك الحمد لله رب العالمين اللهم صنِّي أفضل صلواتك المنزهة المقدسة على الذات المطهرات وفي عالم الحظة سير الأزل والأبن محمد وعلى جميع الأنبيان والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والأوليان والعلماء العاملين والملائكة أجمعين وعلى كل مؤمن ومؤمنة من أهل السماوات الأرض ومع السلام بعدد معلوماتك وأزنتهم معلوماتك متلاعف في كل نفس أنفاس خلقك وخطرة من خضرات قلوبهم ولحظة نهضات عيونهم وأضعاف أضعاف ذلك ادعني كل صلاه من صلى عليه كل صلاه من صلى عليه من امل الدنيا الى فناها وخصس نبيك بالصلاتك المعظمه عن الحسن والعتي حتى ترضى ويرضى عنك وعن والدي وأبلاد وإخواني وأهل المسلمين أجمعين برحمتك يا رحم الراهيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أكمل محنوقاته تسني ديها نيرك وما سماواتك مولنا ضمن والكنز المتصل به بل جوهر فرده والسر الممتد الذي لن سنه مثلما تقول ناشهم مخلوق بارضا عن خليفته في هذا الزمان جنس عالم الانسان روح متجسدي والفرد المتعدد حجة الله في الأقضية وعمدة الله في الأمضية محل نظر الله من خلقه منفذ أحكامه بينهم لصدقه المنفذ للأعمال يروحانيته المفير عليه النور نورانيته من خلقه ولا سورته وأشهده وارواع ملاكته وخصصه في هذا الزمان يكون العالمين أمان فهو قطل دائرة وجود فمحل السمع والشهود فلا تتعرك ذرة في الكون إلا بعني ولا تسكن إلا بحكمه لأنه مظهر الحق ومعدن الصدق أضار مبذل سلابي إليه وأوقفني بين يديه وأفض علي مدده وحسني بعدده وأن تخفي من روحه كي أحيا بروحه ولأشهد حقيقتي على التفاصيل فأعرف بذلك الكثير والقليل وأرى عوالي الغيبة تتجلى بسوره الروحانية على اختلاف المظاهر لأجمع بين الأول والآخر والباطن والظاهر فكون مع الله إله بين صفاته وأفعاله ليس لي من الأمر شيء معن ولا جزء مقتوم فأعبده به في جميع الأحوار بل بحول وقوة للجلال والإكرام الله يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخف الميعاد اجمعني به وعليه وفيه حتى لا أفارقه في الدارين ولا أنفصل عنه في الحالين فلأكون كأمني إيام في كل أمر طريق اتباعي والانتفاع ولا من طريق المماثلتي والارتفاع وأسألك بأسمارك الحسن استجابتي أن تبلغني dak minnən müstatabən və la tabdalli min k hâi və la min mânlek nâib fâin n k alvâjid al kâin vân al âbd al âdim b sallâllâh vâla sallâl mûmmed vâla rabbil من صلواتك الطامات وتعيادك الزاكيات ورضوانك الأكبر الأتم من أدم علىك من لك في هذا العالم من يادم الذي جعلته لك ظل ولي حواجز خلقك قبلته و محله وصفيته بنفسك وأقمته بحجتك va بِسُورَتِكَ bı suratika va xtarthu müstavi tejliika va manzilani tanfidi awamirika ve nabahika fi فبين المكوناتك فبرل سلام عبدك هذا إليه فعليه منك الآن عن عبدك أفضل السلوات وأشرف التسليمات وأزكى التحيات اللهم ذكره يذكرني عندك بما أنت أعلم أنه نافر لي عاجلا وأجلاً على قدر معرفته بك ومكانته لديك لا على مقدار علمي ومنتهى فهمي إنك بكل فضل جدير على كل شيء قدير اللهم ادخلني في قلب الإنسان كامل وحب إليه وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل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 وللتجليات وأصحابه ذبهم من عاليات قدر كل ذرة ما في علمك من الموجودات والمعنومات صلاة مضاعفة في كل نفس من أنفاس المخلوقات وحضرة من خطرات قلوبهم ولا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 مضروبة كل ذلك في مثل صلواتك التي صليت عليه بدوانك يا قاضي ويا نجيب الدعوات ويا رافع الدرجات وكذلك التسليم من السميع العليم على هذا النبي الكريم المتحقق بقلق ناظهين أضعاف أضعافي أضعاف ذلك يا رحمن يا رحيم مقرونتين ببركة منك في كل وقت وحيم واجعلنا يا الله تجاهه من أحبائك الأقربين والصديقين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والشهداء والصالحين فالأولياء والعلماء العاملين وعلينا معهم والأمة أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة ضيبة مباركة يسكن بها قلبي من طلب الرزق وخوف الخلق صلى الله عليك يا روح جسد الكون عدد ما كان وما يكون والسلام عليك يا نور عيات عدد ما كان وعدد ما يكون أسمع يا الله القريب المجيب الحافظ في الرحيم الجليل الجليل الغفور الرحيم الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت أن على محمد وعلى آل محمد وأن تعصمني في دار الدنيا أبدا اللهم من أسألك بك أن تصلي وتسليم على سيدنا محمد وعلى سائديه والمسلين وعلى آله والصحبه مجمعين وأن توفي ماما وتحفظني فيما بقي الله من صلاة كاملة وسلم سلاماً على سيدنا محمد نبي تنعل به الأقعد محمد النبي تنعل به الأقعد تنفج به الكرب وتقضى به الحبانج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقل بأمامه بوجهه وعلى آله وصحبه وسلم الله صلي أبدا الله صلي أبدا أفضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما وعزيته شرفا وتكليما وأنزل المنزل المقربة عندك يوم القيامة واللهم صل على سيدنا ومولانا محمد در الأزهر والياقوت الأبهر والدور الأظهر والسر الأكبر لعدد ما في علمك من العدد في كل طرفاته عين من الأزل إلى الأبد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على عين الرحمة الربانيّة والياقوتة المتعقّقة الخاطئة لمركز الفهوم والمعام ونور الأكوان متكوينتي بالآدم صاحب العقد الرباني البرق الأصعي في وزن الرياح المانئة كل عارضة من البحور. والأواني بأنوارك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكانك الإمكاني الله صلى وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروس الحقائق أين معارف الأقوام سرتك التام إعمي اللهم صلي وسلم على طلعت الحقي الحق كنز الأعذار إفادك منك ليك حاضة نور المتصامي صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بهاؤه وترينا بها وجهه الأضياب الأعظم وصاحبه وسلم الله ما صل على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه موردينا متنينا وقرانا وعلى أهله وصاحبه وسلم